ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت أتكل نفس معها سائق وشهيد لقد كُت في غفلة من هذا فكشفنا عن كِلِّ قَائِكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْهِ عَتِيدٌ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 كان في ظلال بعيد. قال لا تختص لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد.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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تدخلوها بسلام ذلك يوم القلوب فهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد